نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم جوا يقول الظالمون إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا